كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه اليومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه اليومئذ باشرة تظن أن يفعل بها فاقرة كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالكَفَنُ الثَّاقِبُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَالْأَفْرَطِقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألن يكن طفة من منيه ثم ما كان علقه فخلق فشوه فجعله من الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان لا يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم الاتى على الان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا